מי שעונה לאברהם, ומצחוק מהגמר, ומודלו ושלמה, ונחות, ניהושוה ואליהו ואלישוה, וינוען נביא, וחזקיה וחנניהו, ומישואל, וחזר יעמוד עמיאל, ומרדכי ועצר, ועזרו וחני, ורבי שמען בר יוחאי, ורבי מאיר, וכל הג'וני, מוהמור, רואה מה עשה, ורואה מה צדיקים החסינים, שבו חוזר ועוזר. המלאכים הקדושים הטהרים, וכל צהרי מעלה ומטום, משורתים בקדש, ולפני מלאכים עליונים ימי זו, ואז כל האחות והאחות לביא השם שלה, לפני מלאכים מלאכים הקדוש ברוך הוא, לרפאת כל האחות והאחות בעזרת השם, אמן, אמן, אמן, אמן, ובריאו, אמן, אמן, אמן, אמן. لا قد الاز ض الق ح ش ش برخ شاء شئ جد رغل عمي إسرائيل شوف يابس على قادش فرخان وكل حيهم ونا نحن بيومين اللو ويومين جذاشين وطارين بعض ردد شم وكل اللو وبروخات يا إهيول وكل أخذ وأخذ من الهناء قادش فرخان وربكات كل أخذ وأخذ ולחלימה, ולחמת כסי הדין, ויש עוד כסי רחמים על כל האחות והאחות. ויוציאו מכל האחות והאחות בעיר המחאב עורו, שעתי לו, כל כאב ומחאות, ואין אבישו דישו أبناء الشبب لا شيء حدنا أبناء الشبب سليح حدنا يتكيم أكل ويأخذ منهم جروس كدوم ويأخذ كل حالي ويأخذ أكل ويأخذ من جروس كدوم يفعين يذبون بأيروف يشعين ووشعة كثيرة لا ليعطاء ويأخذ أكل ويأخذ من جروس كدوم إذا لم يعيش مرايون يحييه أبي نوفا الرحمن اللوفا الرحيم اللو أقول له شن مسائم كان أقول له أخذ باسمه مراحيم أقول له ده بانيم شلخان أعمل إسرائيل بانيم شلخان أتا بخطابة أعمل تقول له أتاة من إسرائيل كذلك نطهر أتاة من قبل والترا ولكن لقد كانت أمام إسرائيل الذي يجبال التارا يحضير أعلم لتوه وباهم أطول جولن وأطول السلطان والطول برطول يستيلك الباكة أمامون أطول صنعنا في مرافع حليم ومبتير السوري يا دخاني أبوشكا حي وروح كل مستريش لا دخلتك روحي فا دين داع دي أداني عطينا عن شعر عطينا مع اليميناء عطينا مع انت رزاق عطينا مع انقل الشعطاء روحنا رسول رديما خنبي له ونخان عطينا عطري وقالي تبا ما شاء الله عظم تبا ما رحمين عالكل اللو شنمتائين بالمقام لسينا وثاماً نصر الله دائم المخابة من السور العبدين وارخي ببرخة الشديم يا ذخاه مليه وارحبا وثاوثين كل أحد من المتكة وحيبه روستجينه فسعار وخصص جبو خبعنه فأحدهم هما وثال لخل أحد ويأحد منهم روح قدش يا ذخاه أفكد روحي باضي دائتي أدو وإعلامات وثال لخل أحد ويأحد منهم خابهم ش رخح بكل الكقال وخ ومر